بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموت Wahai sahid dan mashhoud, Wahai sahid dan mashhoud, Kutil ashabul uhdud,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 وَمَن يَقُمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah على كل شئ شهيد. Allah على كل شئ شهيد. Inna الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن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 بَنقُ شَرَّ رَبِّكَ لَشَدِيد إِنَّ بطش رَبَّكَ لَشَدِيد إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود وهو ذو اللخش المجيد ذو اللخش المجيد فعل لما يريد فعل لما يريد الا اتاك حديث الجنود الا اتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورايه محيط والله من ورايه محيط, محيط بل هو القرآن